بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شر ما خلق وَمنِ شَّ غاسِثٍ إ وَوقد وَبِ شَّ غاتِفٍ إ وَوقد وَمِ شٍَّ نفثاتِ في اللوقَ وَمنِ شَلٍّ نَفتاتِ في اللوقَد وَمِ شَ حاسِدٍ إ حَسَدَ وَل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 جَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنْ الذي الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, من الجنة والناس